عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم تتكون الغازات المنبعثة من أنابيب تخريج الغازات المحروقة للعربات من 80 إلى 90% من مواد غير سامة أزوت وماء ومن 10 إلى 15% من الغاز الكربوني ثاني أكسيد الكربون أهم غاز متسبب في الانحباس الحراري وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الكون ومقدار صغير من 0.5 إلى 10% من مكونات سامة تبعث سيارة عادية كل ساعة معدلة 100 إلى 300 متر مكعب من الغازات وباحتساب عدد السيارات هناك ما يقارب عن 500 مليون من الأمطار المكعبة من هذه الغازات منبعث كل 24 ساعة بمدينة كبيرة أي من 25 إلى 50 مليون متر مكعب من مكونات سامة في اليوم الواحد ثاني أكسيد الكربون هو أخطر هذه الغازات دوره في الانحباس الحراري ونتائجه على الكون وعلى بقاء الحياة لا يتطلب مزيد الإثبات والتوضيح